بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد يسرنا أن نقدم لكم الكتابة السادس من مكتبة الإمام ابن قيم الجوزية المسموعة كتاب مدارج السالكين في منازل السائرين تعريف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يصحبكم فيها عمر البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم ربي السر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والارضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين أنزله لنقرأه تدبرا ونتأمله تبصرا ونسعد به تذكرا ونحمله على أحسن وجوهه ومعانيه ونصدق أخباره ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه ونجدني ثمار علومه النافعة الموصله إلى الله سبحانه من أشجاره ورياحين الحكم من بين رياضه وأزهاره فهو كتابه الدال لمن أراد معرفته وطريقه الموصله لسالكها إليه ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات ورحمته المهدات التي بها صلاح جميع المخلوقات والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الأسباب وبابه الأعظم الذي منه الدخول فلا يغلق إذا غلقت الأبواب وهو الصراط المستقيم الذي لا تميل به الآراء والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالته كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا فهو نور البصائر من عماها وشفاء الصدور من أدوائها وجواها وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحياة الأرواح إلى بلاد الأفراح والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح نادى به منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم أسمع والله لو صادف آذانا واعية وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خاليه لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فاطفات مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبواب رشدها وأضاعت مفاتيحها وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن فيها منفذا وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح الغذاء وعجبا لها جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونص نبيه المرفوع سبحان الله كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو الكفيل بإضاح الحق مع غاية التبيان وكلام من اوتي جوامع الكلم واستولى على الأمد الاقصى من البيان كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرائق قصدها يربى فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يسابق المتسابقون إليها والنهاية التي يتنافس المتنافسون فيها وتزحم عليها وهيهات أين السهى من شمس الضحى وأين الثرى من كواكب الجوزاء وأين الكلام الذي لم يضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر إلى النصوص التي فرض على كل عبد أنه يهتدي بها ويتبصر وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات إلى النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات سبحان الله ماذا حلم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاتها من كنوز الذخائر وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر قنعوا بأقوال استنبطها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها ووقعت ألويته وعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها وكسفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها خلعوا نصوص الوحي من سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام اللئام فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام، وتلقوها من بعيد، ولكن بالدفع في صدورها والأعجاز. وقالوا ما لك عندنا من عبور؟ وإن كان لا بد، فعلى سبيل المجاز. أنزل النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان. له السكة والخطبة وما له حكم نافذ ولا سلطان المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبخوص حظه من المعقول والمقلد للاراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل والمقبول وأهل الكتاب والسنة المقدمون لنصوصها على غيرها جهال لديهم منقصون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون حرموا والله الوصول بعدورهم عن منهج الوحي وتضيعهم الأصول تمسكوا بإعجاز الله صدور لها فخانتهم أحزر ما كانوا عليها وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه وقدموا على ما قدموه وبدى لهم من الله ما لم يكونوا ليحتسبوه وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غله ما بذروه فيا شدة الحسرة عندما يعاير المبطل سعيه وكده هباء منثورا ويا عظم المصيبه عندما يتبين بوارق امانيه خلبا واماله الكاذبه غرورا فما ظن من انطوت سريرته على البدعه والهوى والتعصب للاراء بربه يوم تبلى السرائر وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهريه في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر افيظن المعرض عن كتاب ربه وسنه رسوله ان ينجو من ربه باراء الرجال أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضضوب الأقيسة وتنوع الأشكال أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال أيهات والله لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله تعالى على غيره وتزود التقوى واتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم واستمسك من الوحي بالعروة الوثق التي لن فصام لها والله سميع عليم وبعد فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح وهما الهدى ودين الحق وبتكميله لغيره في هذين الأمرين كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فاقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كملت قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح وكمل غيره بالتوصية له بالحق والصبر عليه فالحق هو الإيمان والعمل ولا يتم إلا بالصبر عليه والتواصي به كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه وصرف العنايه إليه والعكوف بالهمة عليه فإنه الكثير بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواديد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته ولا تستثمر إلا من شجراته ونحن بعون الله ننبه على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب وما تضمنته من الرد على جميع أهل البدع والضلال وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين والفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها وكسبياتها وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها ولذلك لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله قوله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اجتمال وتضمنتها أكمل تضم فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها وما دارها عليها وهي الله والرب والرحمن وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة كان نعبد مبنيون على الإلهية وإياك نستعين على الربوبية وطلب الهداية إلى صراطه المستقيم بصفة الرحمة والحمد يتضمن الأمور الثلاثة فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته والثناء والمرد كمالان لحمده وتضمنت إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق وكون حكمه بالعدل وكل هذا تحت قوله مالك يوم الدين وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة أحدها كونه رب العالمين فلا يليق به أن يتركهم سدا مهملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما فهذا هضم للربوبية ونسبة إلى الرب تعالى ما لا يليق به وما قدره حق قدره من نسبه إليه الثاني أخذها من اسمه الله وهو المألوه المعبود ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبوديته إلا من طريق رسله الموضع الثالث من اسمه الرحمن فإن رحمته تمنع إهمال عباده وعدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم فمن اعطى اسم الرحمن حقه عالم أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيث وإنبات الكلأ وإخراج الحب فاقتضاء الرحمة لما يحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما يحصل به حياة الأبدان والاشباح لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك الموضع الرابع من ذكر يوم الدين فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه والحجة إنما قامت برسوله وكتبه وبهم مستحق الثواب والعقاب وبهم قام سوق يوم الدين وسيقى الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم الموضع الخامس من قوله إياك نعبد فإن ما يعبد به تعالى لا يكون إلا ما يحبه ويرضاه وعبادته وشكره وحسنه فطري معقول للعقول السليمة لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه كما يستحيل تعطيله عن الصانع فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به ولهذا يجعل سبحانه الكفر برسوله كفرا به الموضع السادس من قوله اهدنا الصراط المستقيم فالهداية هي البيان والدلاله ثم التوفيق والإلهام وهو بعد البيان والدلالة ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إلى العبد وتزيينه في قلبه وجعله مؤثرا له راضيا به راغبا فيه وهما هدايتان مسؤولتان ولا يحصل الفلاح إلا بهما وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا والهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطلا ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم ثم إدهمت ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الموافاة ومنها هنا يعلم اضطرار العبد إلى هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان سؤال من يقول اذا كنا مهتدين فكيف نسال الهدايه فان المجهول لنا من الحق اضعاف المعلوم وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده او اكثر منه او دونه وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فامر يفوت الحصر ونحن محتاجون الى الهدايه التامه فمن كملت له هذه الامور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام وللهدايه مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها فمن هدي في هذه الدهر إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسوله وأنزل به كتابه هدي هناك إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه وعلى قدر ثبوت قدمه على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط فمنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطرد، ومنهم من يمر كشد الركاب ومنهم من يسعى سعيا ومنهم من يمر مشيا ومنهم من يحبو حبوا ومنهم المخدوش المسلم ومنهم المكردس في النار فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ولينظر الشهوات والشبهات التي تعوقه عن سيده على هذا الصراط المستقيم فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه إن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هناك وما ربك بظلام للعبيد فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير وللسلامة من كل شر الموضع السابع من معرفة نفس المسؤول وهو الصراط المستقيم ولا يكون الطريق صراطا حتى يتضمن خمسة أمور الاستقامة والإيصال إلى المقصود والقرب وسعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين نقطتين وكلما تعوج طال وبعد واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميع من يمر عليه يستلزم سعته وإضافته إلى المنعم عليهم ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا والصراط تارة يضاف إلى الله إذ هو الذي شرعه ونصبه كقوله تعالى وأن هذا صراط مستقيم وقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله وتارة يضاف إلى العباد كما في الفاتحة لكونهم أهل سلوكه وهو المنصوب لهم وهم المارون عليه الموضع الثامن من ذكر المنعم عليهم وتمييزهم عن طائفتي الغضب والضلال فانقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به والعالم بالحق إما عامل بموجبه أو مخالف له فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البته فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح قد أفلح من زكاها والعالم به المتبع هواه هو المغضوب عليه والجاهل بالحق هو الضال والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل فكل منهما ضال مغضوب عليه ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته به اولى بوصف الغضب وأحق به ومنها هنا كان اليهود أحق به وهو متغلظ في حقهم كقوله تعالى في حقهم بئس ما اشتروا به أنفسهم ان يكفروا بما أنزل الله بقيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وقال تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك ما عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده والخنازير والجاهل بالحق أحق باسم الضلال ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرهم وضلوا عن سواء السبيل فالأولى في سياق الخطاب مع اليهود والثانية في سياقه مع النصارى وفي الترمذي وصحيح ابن حبان من حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون ففي ذكر المنعم عليهم وهم من عرف الحق واتبعه والمغضوب عليهم وهم من عرفه واتبع هواه والضالين وهم من جهل ما يستلزم ثبوت الرسالة والنبوة لأن انقسام الناس إلى ذلك هو الواقع المشهود وهذه القسمة إنما أوجبها ثبوت الرسالة وأضاف النعمة إليه وحذف فاعل الغضب لوجوه منها أن النعمة هي الخير والفضل والغضب من باب الانتقام والعدل والرحمة تغلب الغضب فأضاف إلى نفسه أكمل الأمرين وأسبقهما واقواهما وهذه طريقة القرآن في إسنان الخيرات والنعم إليه وحذف الفاعل في مقابلها كقول مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا ومنه قول الخاضر في شأن الجدار واليتيمين فأراد ربك أن يبلغاء شدهما وقال في خرقه السفينه فأردت أن أعيبها ثم قال بعد ذلك وما فعلته عن أمري وتامل قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله حرمت عليكم أمهاتكم ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم وفي تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر فكل الخلق في نعمة وهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافر من نعمة أم لا فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان ومطلق النعمة تكون للمؤمن والكافر كما قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار والنعمة من جنس الإحسان بل هي الإحسان والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن والكافر وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محصنون الوجه الثاني أن الله سبحانه هو المتفرد بالنعم وما بكم من نعمه فمن الله فأضيف اليه ما هو متفرد به وإن أضيف إلى غيره فلكونه طريقا ومجرا للنعمه وأما الغضب على أعدائه فلا يختص به بل ملائكته وأنبياؤه ورسله وأولياؤه يغضبون لغضبه فكان في لفظة المغضوب عليهم من الإشعار بموافقة أوليائه له في غضبه ما لم يكن في غضبت عليهم وكان في لفظة أنعمت عليهم من الدلالة على تفرده بالإنعام وأن النعمة المطلقة منه وحده هو المتفرد بها ما ليس في لفظة المنعم عليهم الوجه الثالث أن في حذف فاعل الغضب من الإشعار بإهانة المغضوب عليه وتحقيره وتصغير شأنه ما ليس في ذكره وفي ذكر فاعل النعمة من إكرام المنعم عليه والإشادة بذكره ورفع قدره ما ليس في حذفه فاذا رايت من قد اكرمه ملك وشرفه ورفع قدره فقلت هذا الذي اكرمه السلطان وخلع عليه واعطاه ومناه كان ابلغ في الثناء والتعظيم من قولك هذا الذي اكرم وخلع عليه وشرف واعطي وتأمل سرًا بديعًا في ذكر سبب والجزاء للطوائف الثلاثة بأوجز لفظٍ وأخصره فإن الانعام عليهم يتضمن إنعامه بالهداية التي هي العلم النافع والعمل الصالح وهي الهدى ودين الحق ويتضمن كمال الانعام بحسن الثواب والجزاء فهذا تمام النعمة ولفظة أنعمت عليهم تتضمن الأمرين وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضا أمرين الجزاء بالغضب الذي موجبه غاية العذاب والهوان والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه فإنه أرحم وأرأف من أن يغضب عليهم بلا جناية منهم ولا ضلال وكان الغضب عليهم مستلزما لضلالهم وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم وعقابه لهم فإن من ضل استحق العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه فاستلزم وصف كل واحد من الطوائف الثلاثة للسبب والجزاء أبين استلزام واقتضاه أكمل اقتضاء في غاية الإيجاز والبيان والفصاحة مع ذكر الفاعل في أهل السعادة فيه في أهل الغضب وإسناد الفعل إلى السبب في أهل الضلال وتأمل المقابلة بين الهداية والنعمة والغضب والضلال فذاكر المغضوب عليهم والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم وهذا كثير في القرآن يقرن بين الضلال والشقاء وبين الهدى والفلاح فالثاني كقوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقوله أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والأول كقوله تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر وقوله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وقد جمع سبحانه بين الأمور الأربعة في قوله فإما يأتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فهذا الهدى والسعادة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 وكذلك اليوم تنسى فذكر الضلال والشقاء فالهدى والسعادة متلازمان والضلال والشقاء متلازمان فصل وذكر الصراط المستقيم مفردا معرفا تعريفين تعريفا باللام وتعريفا بالإضافة وذلك يفيد تعيينه واختصاصه وأنه صراط واحد وأما طرق أهل الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ولا يفردها كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فوحد لفظ صراطه وسبيله وجمع السبل المخالفه له وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن يمينه وعن يساره وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه لا يوصل إليه إلا من هذا الطريق ولو اتى الناس من كل طريق أو استفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مسدودة والابواب في وجوههم مغلقة إلا هذا الطريق الواحد فإنه متصل بالله تعالى موصل إلى الله تعالى قال تعالى هذا صراط علي مستقيم قال الحسن رضي الله عنه معناه صراط الي مستقيم وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن يكون أراد به أنه من باب إقامة الأدوات بعضها مقام بعض فقامت أداة على مقام الى والثاني أنه أراد التفسير على المعنى وهو الأشبه بطريق السلف أي صراط يوصل الي وقال مجاهد رضي الله عنه الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء وهذا مثل قول الحسن وأبين منه وهو من أصح ما قيل في الآية وقيل على فيه للوجوب أي علي بيانه وتعريفه والدلالة عليه والقولان نظير القولين في آية النحل وعلى الله قصد السبيل والصحيح فيها كالصحيح في آية الحجر أن السبيل القاصد وهو المستقيم المعتدل يرجع إلى الله ويوصل إليه قال طفيل غنوي مضوا سلفا قصد السبيل عليهم وصرف المنايا بالرجال تقلب أي ممرنا عليهم وإليهم وصولنا وقال الآخر فهن المنايا أي واد سلكته عليها طريقي أو علي طريقها فإن قيل لو أريد هذا المعنى لكان الأليق به أداة إلى التي هي للانتهاء لا أداة على التي هي للوجوب ألا ترى أنه لما أراد الوصول قال إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم وقال إلينا مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم وقال لما أراد الوجوب ثم إن علينا حسابهم إن علينا جمعه وقرآنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ونظائر ذلك قيل في ذكر أداة على سر لطيف وهو الإشعار بكون السالك على هذا الصراط على هدى وحق مع وصوله إلى الله تعالى فغايته الوصول إلى الله وهو في حال استقامته على هدى وعلى حق كما قال في حق المؤمنين أولئك على هدى من ربهم وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم فتوكل على الله إنك على الحق المبين والله عز وجل هو الحق وسراطه حق ودينه حق فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى وكان في دلالة أداة على على هذا المعنى ما ليس في أداة الى فتأمله فإنه سر بديع فإن قلت فما الفائدة في ذكر على في ذلك ايضا وكيف يكون المؤمن مستعليا على الحق وعلى الهدى قلت لما فيه من استعلائه وعلوه بالحق والهدى مع ثباته عليه واستقامته عليه فكان في الاتيان بأداة على ما يدل على علوه وثباته واستقامته فإن طريق الحق تأخذ علوا صاعده إلى العلي الكبير وطريق الضلال تأخذ سفلا هاوية في أسفل سافلين وهذا بخلاف الضلال والريب فإنه يؤتى فيه باداه فيه الداله على انغماس صاحبه فيه وانقماعه وتدسسه فيه كقوله تعالى فهم في ريبهم يترددون وقوله والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات وقوله فذرهم في غمرتهم حتى حين وإنهم لفي شك منه مريب وتأمل قوله تعالى وإنا او اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وفي قوله تعالى قال هذا صراط علي مستقيم قول ثالث وهو قول الكسائي إنه على التهديد والوعيد نظير قوله تعالى إن ربك لبالمرصاد كما يقال طريقك علي وممرك علي لمن تريد إعلامه بأنه غير فائت لك ولا معجز والسياق بهذا ولا يناسبه لمن تأمله فإنه قال تعالى مجيبا لإبليس لعنه الله الذي قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فإنه لا سبيل لي إلى إغوائهم ولا طريق لي عليهم فقرر الله تعالى ذلك أتم التقرير وأخبر أن الإخلاص صراط عليه مستقيم فلا سلطان لك على عباد الذين هم على هذا الصراط لأنه صراط علي ولا سبيل لإبليس إلى أهل هذا الصراط فإنه محروس محفوظ بالله فلا يصل عدو الله إلى أهله فليتأمل العارف هذا الموضع حق التأمل ولينظر إلى هذا المعنى ويوازن بينه وبين القولين الآخرين أيهما أليق بالآيتين وأقرب إلى مقصود القرآن وأقوال السلف وأما تشبيه الكسائي له بقوله إن ربك لبالمرصاد فلا يخفى الفرق بينهما سياقا ودلاله فتأمله ولا يقال في التهديد هذا طريق مستقيم علي لمن لا يسلكه وليست سبيل المهدد مستقيمة فهو غير مهدد بصراط الله المستقيم وسبيله التي هو عليها ليست مستقيمة على الله تعالى فلا يستقيم هذا القول البته واما قول من فسره بالوجوب أي علي بيان استقامته والدلالة عليه فالمعنى صحيح لكن في كونه هو المراد بالآية نظر لأنه حذف في غير موضع الدلالة ولم يؤلف الحذف المذكور ليكون مدلولا عليه إذا حذف بخلاف حذف عامل الظرف إذا وقع صفة فإنه حذف مألوف معروف حتى إنه لا يذكر البت فإذا قلت له درهم علي كان الحذف معروفا مألوفا فلو أردت علي نقده أو علي وزنه وحفظه ونحو ذلك وحذفت لم يصغ وهو نظير علي بيانه المقدر في الآية مع أن الذي قاله السلف اليق بالسياق وأجل المعنيين وأكبرهما وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رضي الله عنه يقول وهما نظير قوله تبارك وتعالى إن علينا للهدى قال فهذه ثلاثة مواضع في القرآن في هذا المعنى قلت وأكثر المفسرين لم يذكروا في سورة والليل إذا يغشى إلا معنى الوجوب أي علينا بيان الهدى من الضلال ومنهم من لم يذكر في سورة النحل إلا هذا المعنى كالبغوي وذكر في الحجر الأقوال الثلاثه وذكر الواحدي في بسيطه المعنيين في سورة النحل واختيار شيخنا قول مجاهد والحسن في السور الثلاث فصل والصراط المستقيم هو صراط الله وهو يخبر أن الصراط عليه سبحانه كما ذكرنا ويخبر أنه سبحانه على الصراط المستقيم وهذا في موضعين من القرآن في هود والنحل قال في هود ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وقال في النحل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 فهذا مثل ضربه الله تعالى للأصنام التي لا تسمع ولا تنطق ولا تعقل وهي كل على عابدها يحتاج الصنم إلى أن يحمله عابده ويضعه ويقيمه ويخدمه فكيف يسوونه في العبادة بالله الذي يامر بالعدل والتوحيد وهو قادر متكلم غني وهو على صراط مستقيم في قوله وفعله فقوله صدق ورشد ونصح وهدى وفعله حكمة وعدل ورحمة ومصلحة هذا أصح الأقوال في الآية وهو الذي لم يذكر كثير من المفسرين غيره ومن ذكر غيره قدمه على الأقوال ثم حكاها بعده كما فعل البغوي رحمه الله فإنه جزم به وجعله تفسير الآية ثم قال وقال الكلبي يدلكم على صراط مستقيم قلت ودلالته لنا على الصراط المستقيم هي من موجب كونه سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم فان دلالته بفعله وقوله وهو على الصراط المستقيم في افعاله واقواله فلا يناقض قول من قال إنه سبحانه على الصراط المستقيم قال وقيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم قلت وهذا قول لا يناقض القول الأول فالله على الصراط المستقيم ورسوله عليه فإنه لا يأمر ولا يفعل إلا مقتضاه وموجبه وعلى هذا يقول المثل مضروبا لإمام الكفار وهديهم وهو الصنم الذي هو أبكم لا يقدر على هدى ولا غير ولإمام الأبرار وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وعلى القول الأول يكون مضروبا لمعبود الكفار ومعبود الأبرار والقولان متلازمان فبعضهم ذكر هذا وبعضهم ذكر هذا وكلاهما مراد من الآية قال وقيل كلاهما للمؤمن والكافر يرويه عطية عن ابن عباس وقال عطاء الابكم أبي بن خلف ومن يأمر بالعدل حمزة وعثمان بن عفان وعثمان بن مضعود قلت والآية تحتمله ولا يناقض القولين قبله فإن الله على صراط مستقيم ورسوله وأتباع رسوله وضد ذلك معبود الكافر وهاديه والكافر التابع والمتبوع والمعبود ويكون بعض السلف ذكر أعلى الأنواع وبعضهم ذكر الهادي وبعضهم ذكر المستجيب القابل وتكون الآية متناولة لذلك كله ولذلك نظائر كثيرة في القرآن وأما آية هود عليه السلام فصريحة لا تحتمل إلا معنى واحدة وهو أن الله سبحانه وتعالى على صراط مستقيم وهو سبحانه أحق من كان على صراط مستقيم فإن أقواله كلها صدق ورشد وهدى وعدل وحكمة وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا وأفعاله كلها مصالح وحكم ورحمة وعدل وخير فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله البتة لخروج الشر عن الصراط المستقيم فكيف يدخل في أفعال من هو على الصراط المستقيم أو أقواله وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وأقواله وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لبهك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك ولا يلتفت إلى تفسير من فسره بقوله والشر لا يتقرب به إليك أو لا يصعد إليك فإن المعنى أجل من ذلك وأكبر وأعظم قدرا فإن من أسماؤه كلها حسنا وأوصافه كلها كمال وأفعاله كلها حكم وأقواله كلها صدق وعدل يستحيل دخول الشر في أسمائه أو أوصافه أو أفعاله أو أقواله وطابق بين هذا المعنى وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم وتأمل كيف ذكر هذا عقيب قوله إني توكلت على الله ربي وربكم أي هو ربي فلا يسلمني ولا يضيعني وهو ربكم فلا يسلطكم علي ولا يمكنكم مني فإن نواصيكم بيده لا تفعلون شيئا بدون مشيئته فإن ناصية كل دابة بيده لا يمكنها تتحرك إلا بإذنه فهو المتصجف فيها ومع هذا فهو في تصرفه فيها وتحريكه لها ونفوذ قضائه وقدره فيها على صراط مستقيم لا يفعل ما يفعل من ذلك إلا بحكمة وعدل ومصلحة ولو سلطكم علي فله من الحكمة في ذلك ما له الحمد عليه لأنه تسليط من هو على صراط مستقيم لا يظلم ولا يفعل شيئا عبثا بغير حكمة فهكذا تكون المعرفة بالله لا معرفة القدرية المجوسية ولا القدريه الجبريه نفاة الحكم والمصالح والتعليل والله الموفق سبحانه وتعالى فصل ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه مريد لسلوك طريق مرافقه فيها في غاية العزة والنفوس مجبوله على وحشه التفرد وعلى الانس بالرفيق نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق وانهم هم الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا فاضاف الصراط الى الرفيق السالكين له وهم الذين أنعم الله عليهم ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم فلا يكترث بمخالفه الناكبين عنه له فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا كما قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق واحرص على اللحاق بهم وغض الطرف عمن سواهم فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم فإنك متل تفت إليهم أخذوك أو عاقوك وقد ضربت لذلك مثلان فليكون منك على بال المثال الأول رجل خرج من بيته إلى الصلاة لا يريد غيرها فعرض له في طريقه شيطان من شياطين الإنس فألقى عليه كلاما يؤذيه فوقف ورد عليه وتماسكا فربما كان شيطان الإنس أقوى منه فقهره ومنعه عن الوصول إلى المسجد حتى فاتت الصلاة وربما كان أقوى من شيطان الإنس ولكنه اشتغل بمهاوشته عن الصف الأول وكمال إدراك الجماعة فإن التفت إليه أطمعه في نفسه وربما فترت عزيمته فإن كان له معرفة وعلم زاد في السعي والجمز بقدر التفاته أو أكثر فإن أعرض عنه واشتغل بما هو بصدده وخاف فوت الصلاة أو الوقت لم يبلغ عدوه منه شيئا المثال الثاني الضبي أشد سعيا من الكلب ولكنه إذا حس به التفت إليه فضعف سعيه فيدركه الكلب فيأخذه والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد ويحث على السير والتشمير للحاق بهم وهذا أحد الفوائد في دعاء القنود اللهم اهدني في من هديت أي أدخلني في هذه الزمرة وجعلني رفيقا لهم ومعهم والفائده الثانية أنه توسل إلى الله بنعمه وإحسانه إلى من أنعم عليه بالهداية أي قد أنعمت بالهداية على من هديت وكان ذلك نعمة منك فاجعل لي نصيبا من هذه النعمة واجعلني واحدا من هؤلاء المنعم عليهم فهو توسل إلى الله بإحسانه والفائدة الثالثة كما يقول السائل للكريم تصدق علي في جملة من صدقت عليه وعلمني من جملة من علمته